ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما الْيَتِيمَ فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث